وايد اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُولَٰئِكَ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ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 وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف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 وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا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 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا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 حلََّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ منِنْ ذَهَبٍ وَيَبَسُونَثِييااب خُبْرَ وَيَْبَسُونَثِيياابًا خُبًْا مِنْ سُدُسُِ وَإِْتَبَقَ مُتَّكِينَ فيِيهَا على الأراءائِك نِعمَت الثَّوابُ وَحَسُونَت مُرتَ وَضْرِبَ لَهَُّ تَلَجُ لَْنِ جَعلنا لِحَد مَا جَتَْين مِن أَعْنابِ وَحَفَفْناهُ مَا بِنَخْلِ وَجَعلنا بَيْنَهُ مَا زَرعى كِتَجََّتَين آ تَنتْتُكُلَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئ وَفَجمُ ناخِلََا لَما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 تَبِيدُ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْ قَلَبَا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 أو يصبح ماءها غورا فلم تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية, وهي خاوية على عروشها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 رَبَّ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ انزَلَّ مِنْ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ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 وَلَمْ يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منعا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا, واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا مِنْ سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحور وَمَا أَنْسَانِيَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدََّّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَ عَبْدًا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 وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا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 ان السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا وام الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا فخَشنأَُرهِقَهُ مَا طُانَ وَكُفراء فَأَرَدنَاأَ يُبدِلَهُماَا رَبّهُ مَا خَيرًَا مِنْهُ زَكتَو وَأَقََبَ رُحم وَأَمَّا الجِدَ فَكَانَ لِغُلَ مَنتي مَْنِ في المَدينَ وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري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 حَتَّى إِذَا جَعَلْنَاهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدَ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَمْضًا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 واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها لا يغون عنها حي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 أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما, أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا